موقع رياض القرآن يقدم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة القارعة ما القارعة وما كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش يوما يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المفروش يوم يكون الناس كالفراش الفراش الفم يوم يكون الناس كالفراش المبث تكون الجبال, الجبال وتكون الجبال وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازيه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهم المنفوش فأما من بأنا نزف نزف نزف نزف نزف نزف نزف نزف نزف نزف نزف نزف وما أدراك مالقارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالغنم المنفوس فأنا من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضية فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأن فأما من ثقلت نوازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت نوازينه فانه هواويه وما ادراك ما هي وما ما هي وما, ما هي, وما ما هي نار ح ان من ثقلت نوازينه فهو في عيشة الراضيه وان من خفتت نوازينه فهو في هاويه وما ادراك ما هي وما ادراك ما هي نار